الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العاشر في اصول القواعد النجميه وقطر كل شيخنا ابي عبد الله الطالب بن محمد الاعمان المصري قد الله تعالى وتتابع كان هذا المجلس التاسع لعام الرجل الثلاثين بعد الأرض ويأولاد صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن التبعض أما بعده فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن الثبات عن ثبات قلب وذكرنا, وذكرنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لثبات القلب ومنها أنه كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب فبث قلبي على ذينك تباتل القلب ومن الهداية هداية التوفيق فإن الله إذا أراد بعبده خيرا أي أراد أن يهديه وفي تدخل في مشيعة الله العامة فذبته لذلك قال الله عز وجل يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي عند أسأل فالقبل ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومسألة الهداية هي من المسائل العظيمة التي اختلف فيها أهل القبلة مع الفرق التي خرجت عن أهل القبلة من الجهنية والرافضة ومن شبه أولئك فلهذا نذكر أولا ما ذكره مقيم الجوزية في كتابه العظيم الشفاء العليم كما في أمجلد الثاني من الطبع الجديدة في الصبح السبع والعشر تحت الباب الرابع عشر في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهما فمن ما قاله أن أو إن مراتب الهدى أربعة فقسم ابن القيم مراتب الهداية إلى أربعة أقسم إحداها الهدى العام هو هداية كل نفس إلى مصالف معاشها وهو ما يقيمها وهذا أعم مراتبه لتسمى بالهداية العامة لكل المخلوقات المرتبة الثانية الهدى لمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده وهذا خاص بالمكلفين وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة ثم قال في الثالثة الهداية المستلزمة للهداء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته وهذا وموطن العراق بين أهل السنة والقبرية والجبرية في مسألة المشيئة العليا لله عز وجل في أنه سبحانه يشاء لبعض عباده هداية التوفيق وهذه الهداية تقتضي خلق أسباب ودواعي هذا الهدى أن الله الذي خلق هذه الأسباب وشاءها سبحانه والعبد القدرية يمكنون هذا يمكنون خلق الله لهذه الدواعي والأسباب يقولون إن هذا لا يدخل تحت مشيئة الله إنما مشيئة العبد منفصلة من مشيئة الله فإذا أراد العبد أن يهتدي يريد هذا دون أن يشاء الله إذا أراد أن يضل فإنه يضل أيضا بغير مشيئة الله فكذا قال القدرية ولهذا كان القدرية من أضل الفرق في ذلك المشيئة فالذين ينكرون علم الله السابق قد اتفق السلف على تكفيرهم فالذين ينكرون علم الله السابق في أفعال عباده فإن السلف لم يختلفوا في تكفيرهم لهم ليسوا من أهل القبلة ولهذا قد اشتهر عن الشاتعين وكان يقولوا خاصبوا القدرية بالعلم فإن أقروا به قصموه وإن أمكروه كفروا ولهذا لم يعد الغلماء القدرية وفاة العلم من الفرق الفنتين والسبعين الذين يدخلونها في أهل الطبلة وقال ابن القيم وخلقه دواع الهدى وهو إرادته وهو القدرة عليه للعبد وهذه هداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل وهذه الهداية لا يملكها مخلوق بمخلوق وقال والمرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار ثم الله عز وجل يهدي أهل الجنة إلى طريق الجنة ويهدي أهل النار إلى طريق النار إلى مأواءهم أو مصوان في النار أعذن الله وإياكم من أعذاب النار ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا يعني فيما يقرب من سبعين صفحة أو, يزيد أو يقل وفيما يقرب من ستين صفحة أو يزيد فيما يتعلق بأول مرتبتين وأطال النفس في معنى الهداية العامة للمخلوقات وذكر هداية الله أزوجل للنحل وللنمل وللهدهد ومشاكل ذلك وكيف أن الله هداهم لما جبلوا عليه الذي تسمى بالهداية العامة والذي يعنينا في هذا المقام المرتبة الثالثة من هداية التوفيق والسبب ولذلك نقرأ ما قال القيم في التفصيل في معنى هذه الهداية في الأدلة عليها طيب. فنقول لأولا قال ابن القيم في المرتبة الثالثة نحن نمرات بالهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة فصارت هذه الهداية تسمى بعدة مسميات المسمى الأول هداية التوفيق المسمى الثاني هداية السداد المسمى الثالث هداية الإلهام أن الله يلهم عبده فعل الشيء هذا يعد توفيقا منه سبحانه هذا خير هذا مما يدخل فيه ولكن ما يدخل فيه في مرتبة أعلى التحديث والتي بلغ إليه عمر وإن يكن في أمتي محدثون فعمر أي أنهم يحدثون بفعل أو بما يوافق الحق نعم طيب نقرأ قال ما قال ابن قيمة ذلك مزيد مرتبة تستلزم الله قال ابن قيمة الله تعالى وهذه المرتبة تستلزم الله أحدهنا فعل تعالى وهو الهدى والثاني فعل وهو الانتداء وهو أبدأ فعله سبحانه فهو والعبد المهتدي قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ويستميل من وجود أثر إذا لم يؤثر هتاما فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد ولهذا قال تعالى إن من يحرص على هلاه فإن الله لا يهدي من يضل وهذا الصليح في هذا كله ليس إليه صلى الله عليه وسلم عليه ولا أحرص عليه ولا, ولا, ولا, ولا, ولا إلى أحد غير الله ولا إلى أحد غير الله ولا إلى أحد غير الله وأن الله سبحانه إذا أضل عفنا لم يكن لأحد سبير إلى هلا يفر كما قال تعالى مَنْ يُضِر إِبْلَاهُ مَلَهَانِيَ لَهَا الله أتبر له. وقال تعالى مَنْ يَشَرْ إِبْلَاهُ يُضِرْهُ وَمَنْ يَشَرْ يَجَعَلْهُ عَنَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وقال تعالى أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُورُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَلِنَّ النَّصَاصَ يُطِرْنُ مَيْ يَشَاءُ وَيَأْسِي مَيْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَمْ نَسُكَ عَلِيمٍ حَسَرًا <تصفيق> يعني أن الله سبحانه الذي يملك الهداية والذي يخلق وهذه الهداية والذي يشأ, يشأ وهذه الهداية فالملك والخلق والمشيئة لله فذهبا لا يملكها أحد ولا يستطيع أحد أحد أن يخلقها في نفسه فضلا عن أن يخلقها في غيره ولا يستطيع أحد أن يشاء هذا من دون الله وليس في هذا أي حجة للجبرية لأن هذه المشيئة لا تقتضي الجبر أبدا لما تقتضي التفضل من الله على عبده فلان كما أن الله إذا أضل فلانا هذا الإضلال لا يقتضي الجبر أيضا إنما كان هذا الإضلال جزاء وثاقا بعد لله إن الله لا يضل أحدا ظلما إنما هذا الإضمار يكون عدلاً منه سبحانه ولا يظلم ربك أحداً أوه. أخرى من الصفحة الموضوع دائماً من هذا الله تعالى وأمر عباده كل دعنا ان يساله كل يوم وليله في الصلوات الخمس وذلك يتضمن الهدايه كما انا طلب نعمه عن الصراط فلا يهدي اليه وضلال في الأول ضلال عن معرفته والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها مم. مم. ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى ومن هذا إكباره سبحانه لأنه ضرع على قلوب الكافرين وفهم عليها يعني في كلام السابق أراض المقيم الجوزية أن, أن الإضلال قد يكون جزئيا يعني قد يضل الله العبد في مسائل دون مسائل وكذلك الهداية قد يهد الله العبد إلى الحق في مسائل ولا يهدى في مسائل أخرى وهذا كله بقدر الله ومشيئة الله فضلا وعدلا هذا هو الضابط يرد على الجبرية أن هذه الهداية وهذا الإضلال من باب التفضل والعدل ليس من باب الجو <تصفيق> قال الله تعالى ومن هذا فور سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وفتم عليها وأنه أصمها على الحق وأعمى أصمها عنها كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والوقت التام هنا ثم قال وعلى سمصارهم رشاوة كقبل أضرأت من اتخذ إلهه هواه وأضرأ الله على علمه وأضرأ الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصله رشاوة وقال تعالى وقبلهم قلوبنا بل بل الله عليها بقفرهم وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك نطبع على قلوب المعتدين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وأقر سبحانه أن على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تبتأ من تمنعها من أن تنفتح لأقول الهدى إليه وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آدانهم وطروا مرض عليهم عمى فهذا الوطر والعمى حال بينهم وبين أن يكون له هدى وشفاء قال تعالى <تصفيق> إنا جعلنا قلوبه ان ماذاعلنا على قلوبهم فاستننت ان يضطرب وفي اذانهم ضوض وقال تعالى وكذلك تذهن لتبعون سوء عمله وصد عن السبيل فقررت قراتن قانون وكذلك قين بك فرعون صوم وعنيه وصد عن السبيل طا الكفنون وصد بظلم صا حملا حملا على ذيه وقال تعالى ان الله لا يهدي من هو مفرك كذاب وقال والله لا يهدي قوم الظالمين فصوا مصوص واضحه بينه ان الله عز وجل اذا طبع على قلب عبد او اذا اضل عبدا ان هذا يكون بما كسبت يد العبد يعني وإن كان هذا بمشيئة الله ولكن الله لم يشأ هذا في هذا العبد ظلما منه حاشا بالله هذا العبد. بل إن هذا العبد بل إن هذا العبد يستحق هذا يعني جزاء وفاقا على إعراضه عن الحق أو على صده عن سبيل الله أو على جخوذه أو على شكه إلى آخره من موانع وصوارف الهدى آه. فلذلك على العبد أن يحصن الظن بربه وأن يأخذ بأسباب الهداية التي بها ينال هداية التوفيق والسداد والتي يترتب عليها الثبات فإن أولى الدرجات أن يهدى إلى الصراط المستقيم وأن يوفق إلى هذا الصراط ثم يلي ذلك أن يثبت عن هذا الصراط وأن لا ينحرق عنه يمينا وشمالا في هذه الأهواء والمذاهب المنخرفة ومن أهم أسباب هذه الهداية والثبات الدعاء أن يخلص العبد الدعاء لربه مفتقرا إلى توفيقه سبحانه فلا يغطرن بنفسه ولا يأمن بكر الله فإذا سلك هذا السبب العظيم الدعاء مع البحث عن أسباب هداية الأخرى إنه يرجى له أن ينال هداية التوفيق والصداد وأن يلهم الحق أوه. ثم يأتي بعد ذلك الثبات فأما من أعطى وابتقى وصدق بالحسن فسنيسره للمسرات وأما من دخل استغلالنا مكذبا فسنيسره من الله عز وجل ارحم الراحمين فسبحانه يريد بعباده اليسر, اليسر ويريد بهم ويريد بهم الخير هذا من ناحية الإرادة الشرعية وأما إرادة الكونية فإن الله أراد وشاء سبحانه حكمة منه عدلا الكفر والضلال الذي يكون من الضغط ولا يظلم ربك أحدا نحو صلى الله على محمد وعلى آله وأصحب به وصلى الله الله فيكم